أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 112. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين